إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما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 يكعنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وماتيك بيمينك يا موسى طال ي عصايا توكوا عليها وامش بنا على غنمي وليفينا ماء مربخرا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 129. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى 120. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 121. أن التَّابُوتِ فيه فِي التابوت فاقذ فيه في اليم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 احزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك ففتونا فلبيت تسمين في امن مدين ثم جئت على قدري يا موسى وصنعتك لنفسي اذ ما بان انت وأخوك ولا تنيا في ذكري اذِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى يا هُفَقُوا لَئِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قد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 شكرا. كُنُوا وَارْضُوا يا بسحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا طال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى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 قالوا إن هذان الساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمَا الْمُثْنَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّوُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى طَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ عصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم ان انها تسعى فهندس في نفسه خيفه نوسا قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا ان انا صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحر تصددا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن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 سد الدنيا اننا ننابي ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقى الساني هات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَارِبَ الْكَوْنِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَّا وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ فَاشْكُرُوا إِن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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 وَلَكِنَّا حملنا, حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّابِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُمْ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 لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا غمسا يومئذ يتبعون 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 112. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما 113. ومن يعمل من الصالحات وهو وَمَا فَلَا يَخافُ ظُلْمًا وَلَا حَقَمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يحدث لهم ذكرا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 وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِسَوْءِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا بَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجنة فتشقى اسْمَعَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ قَال يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطِفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ جَنَّتِهَا وَعَصَى 124. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا 125. قال اهبطا منها جميعا 126. بعضكم لبعض عدو 127. فإنا يأتينكم مني هدى 128. فمن, فمن اتبع هدايا فلا يضير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 اِمْرُ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَّكَ تَرْضَى وَلَنْ تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا امْتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيه